والله يركى يا أب يركى يا أب وعلي اللوم يا نجيعي وعلي اللوم يا أب وعلي اللوم يركن ابسير حييل هي ايسي هي هي الغري يركن يركا و ابو والله بزفي نواه يا ركا يا اي يا اي يا اي